حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأصلي وأسلِّم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي ساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس فهذا الحق جل وعلا به من ضلاله وعلم به من جهاله وأرشد به من غي فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أي الإخوة المؤمنون كلما حان موعد الدخول المدرسي إلا ووضعت أمانة هذا الجيل في أعناقنا سواء كنا آباء وأمهات أو مدرسين ومدرسات أو مربينا ومربيات وهي والله أمانة تنأى عن حملها الجبال العوالي وهي من الأمانات الكبرى التي حملها الإنسان في هذا الوجود مصداق لقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا. قال الإمام القرطبي والأمانة في هذه الآية تعم جميع وظائف الدين على صحيح الأقوال ومن أهم وظائف هذا الدين تربية الأبناء على القيم والفضائل والمتلئ والمبادئ، لذلك قلنا هي والله أمانة عظيمة تنأى عن حملها الجبال الرواصي والسماوات العوالي وعلى الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والمربين والمربيات أن يستشعروا ثقل هذه الأمانة ويقدروها حق قدرها فإن الله عز وجل سائل كل ذي مسؤولية عن مسؤوليته فإن أحسن كان له الأجر وكانت له المثوبة وإن أساء كان عليه الوزر وكانت عليه العقوبة فقدروا النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى إن الرجل لا يسأل عن أهل بيته وفي لفظ في لفظ آخر. أورده عبد الرزاق في مصنفه يقول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل ذي رعية فيما استرعاه أقام أمر الله فيهم أم أضاعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أي يسأل الرجل عن زوجته وولده والآباء والأمهات والمربون والمربيات على اختلاف ألوانهم يصارعون في هذا المضمار عدوا شرسا مبينا يصارعون الشيطان الذي أقصم بالله منذ البداية لا يسعين في إهلاك الذرية ولا يحتنكن ذرية بني آدم ويسعى في إفسادها وإبعادها عن جادة الصواب وقد صور الله تعالى هذا المشهد فقال تعالى وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال آسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه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 وما يعدهم الشيطان إلا هرورا وقد يتخذ الشيطان صورة تتجاوز حدود الوسوسة والنزغ والإعاد في الصدور قد يأخذ الشيطان صورة أخرى هناك صورة تقليدية قديمة لماضوية لإبليس اللعين في إغواء الإنسان وإهلاك ذرية بني عادم ولكن هناك صورة متطورة جديدة حديثة يأخذها الشيطان إنها صورة التلفاز المسموم صورة الأنترنت والأقراص المدمجة الملغومة صورة الكتاب والجريدة والصحيفة المسمومة صورة المرأة العارية ألم يقل عليه الصلاة والسلام؟ إن المرأة إذا أقبلت يعني إذا كانت عارية متكشفة إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان فالشيطان يسخر جيشا جراراً كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادركم أحياناً يكتفل الشيطان يكتفي في حره على ابن آدم بأوليائه يسخر أوليائه إنه يسخر جيشا جرارا عرمرما من الممتلين والممتلات والفنانين والفنانات والكاتبين والكاتبات والناشرين والناشرات والمنظمات والجمعيات تصدى تدمير هذا الجيل وتحطيم قيمه وزعزعة عقيدته أحياناً تحت مسمى التنشيط والترفيه أحياناً تحت مسمى الانفتاح والتثقيف وأحياناً بدعوى محاربة التطرف والإرهاب وإنشاء جيل معتدل متزن متوسط أو وسطي تحت مسميات شطة وأنتم ترون النتائج المدمرة لكل هذه الأنشطة المشبوهة. لقد ازداد الهدر المدرسي. ألم تقرر المنظمة العالمية بأن كل مئة دخلوا في القسم التحضيري لا يبقى منهم إلا اثنان في قسم البكالوريا؟ أما 98 فقد ذهبوا وانسحبوا إما في الابتداء وإما في في الإعداد وإما في الثانوي وازداد حجم الجريمة وحوادث السير في صفوف الشباب سن العشرين وما بين السادس عشر والعشرين أكثر من غيرهم وازداد حجم الإدمان على المخدرات والتدخين حتى في صف الابتدائي والصف الاعدادي بصورة أكبر من غيرهم هذه النتائج المدمرة وهذا ما يريده أعداء هذه الأمة ويهدفون إليه ومصيبة المصائب أن الآباء والأمهات مشغولون في غفلة ساهون وأن المربين والمربيات في غمرة اللهون يبحثون ويجرون وراء المطامع وراء التعويضات والترقيات مجرن هل سمعتم إضرابا أو احتجاجا دفاعا عن مصلحة التلميذ والطالب هل سمعتم إضرابا أو احتجاجا دفاعا عن أخلاق المدرسة وحرمتها الكل يجري وراء الدرهم والدينار وغدا يوم القيامة سيسأل الجميع عن كل هذه المسؤوليات المضيعة سيس... سيسأل الآباء والأمهات سيسأل من قرر وخطط لهذه الأجيال سيسأل المدرس والمربي سيسأل المدير والراعي وهل مجرًا سيسأل الجميع وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، ومرأة الرجل راعية على بيت بعليها أي زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل أو خادمه راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من تعلم علما سيسأل يوم القيامة عن هذا العلم القليل أو الكثير ماذا ما عمل به هل علمه أم كتمه الكان كان صادقاً في تعليم غيره أم كان غاشاً لكم وكلنا نحفظ الحديث المشهور الذي رواه البزار والطبراني عن معاد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ويدخل, ويدخل في هذا السؤال الأستاذ الذي تعلم قدرا من العلم في شعبة من الشعب في تخصص من التخصصات ماذا عمل بعلمه فإن علمه غيره من أبناء المسلمين بصدق وإخلاص هنيئا له بالأجر والتواب فقد روى ابن ماجه بأسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه المسلم هذا أفضل وجوه الصدقة وأنواعها وفي رواية الحافظ أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل أي مسلم تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة على كلمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس علمهن بصدق وإخلاص لغيره من أبناء المسلمين لكن هل يعرف المدرسون والمدرسات لغة الأجر والثواب إلا من رحم الله المصيبة أن كثيراً من أهل التربية والتعليم لا, لا يعرفون لغة العجر والتواب إنما يعرفون لغة التعويضات والترقيات ولغة الدرهم كل شيء بالمقابل والحمد لله أن هناك بقية فالصورة ليست بهذه السوداوية التي نحكي عنها هناك بقية من المدرسين والمدرسات في كل مدرسة وفي كل ثانوية وفي كل إعدادية وفي كل جامعة وفي كل معهد يخلصون في العمل ويصدقون فيه ويبتغون الأجر عند الله ويكفي المعلم أجراً أن له من الأجر بقدر من تعلم بعلمه فإذا علم الآلاف فله الآلاف من الأجور والتواب وإذا علم العشرات له بمقدار من علم وانتفع بعلمه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا هناك بقية صالحة تعلم لوجه الله وتبغي الأجر عند الله وتحرص على تربية هذا الجيل وإحسان تربيته وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي يا أمر الله وهم على ذلك صلى الله تعالى أن يجعلنا من هذه البقية الباقية وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ناصر المصدعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفة وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن المجتمع كله يتحمل مسؤولية التربية والتعليم لأبنائه لأنها مسألة تقدم أو تخلف مسألة حياة أو موت مسألة مستقبل وإتباق قدم على هذا الوجود فالأمة التي تفرط في أجيالها إنها أمة تفرط في مستقبلها وتسلم أمرها لغيرها بسهولة وسلاسة ومن عجائب الإسلام أنه في المجال المالي في المجال المادي أمر الأغنياء ذوي الأموال أمرهم بمواساة غيرهم وإخراج زكاة أموالهم وأن يبدأ بجيرانهم وأقرب الناس إليهم ويبدأوا بمحيطهم فقال عليه الصلاة والسلام محذراً من التفريط في ذلك قال ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم ليس بمؤمن وفي المقابل في المجال العلم والعقل أمر أصحاب العقول وذوي العلم بإخراج زكاة علمهم أن يعلموا أيضا محيطهم وأقرب الناس إليهم تماما كما أمر أصحاب الأموال بأداء زكاة أموالهم أمر أصحاب العلم بأداء زكاة علمهم، وما هي زكاة العلم؟ هي تعليمه لمن لا يعلم، وقد رويت في ذلك قصة تستحق الدراسة والتأمل، رواه الطبراني والهيتمي عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الناس. فأثنى على طوائف من المسلمين ثم أقبل على الناس وقال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتفقهون من جيرانهم ولا يتعلمون ولا يتعظون ثم قال والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويفقهونهم ويعلمونهم ويعظونهم ويذكرونهم أو لأعاجلنهم العقوبة يعني ينزل الله عليهم العقوبة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة فيما بينهم من ترونه عنا بهؤلاء يعني من قصد بهذا الكلام فقالوا قصد الأشعريين وكانوا قوما فقهاء متعلمين فسمع بذلك الأشعريون فأتأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم أو لأعاجلنهم العقوبة فقالوا أَوَا نُفْطَنُ غيرنا يا رسول الله؟ يعني نتحمل مسؤولية غيرنا فكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقالوا أَا نَفْطَنُ غَيْرَنَا يَا رَسُلُ اللهِ فكرر عليهم قوله فلما استيأسوا قالوا يا رسول الله أمهلنا سنة يعني اعطينا مهلة سنة فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة علموا فيها جيرانهم وفقهوهم ذلك وتل عليهم قوله تعالى لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وهنا نقول لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الجاهلين إلى جنب المتعلمين وامتناع المتعلمين من تعليمهم اعتبر هذا معصية لله ورسوله وأعلن الحرب على الفريقين على الجاهلين وعلى المتعلمين لكي يقبل الجاهلين على التعلم ويقبل المتعلمون على تعليمهم وعلى وبهذين الجناحين صار المجتمع الأول المجتمع الإسلامي فكان في جناحه معلمون مخلصون يحرصون على تعليم غيرهم في ابتغاء وجه الله وفي المقابل كان هناك جهال يحرصون على التعلم من غيرهم ويرفعون قدر المعلم أما اليوم فنحن نسير بجناحين مكسورين معلم لا يريد أن يعلم أو يخلص في التعليم إلا من رحم الله وجاهل لا يريد أن يتعلم ولا يعرف قدر العلماء ولا المعلمين نسأل الله تعالى أليلطف بنا وبكم وسنتابع إن شاء الله تعالى حديثنا في تربية الأبناء وتعليمهم سأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أصلح نساءنا وأصلح شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا ولم شعتنا وطب أسقامنا اللهم يا أرحم الراحمين آيس الشيطان من ابنائنا كما آيستهم من رحمتك وقنِّط منهم كما قنَّدتهم من عفوك وباعد بينه وبينهم كما باعدت بينه وبين رحمتك اللهم أنبهت أبناءنا نباتا حسنا اللهم اكلأهم بعنايتك ورعهم برعايتك وتولهم بولايتك يا خير مسؤول ويا خير مأمول لا مطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة واجعلنا من الراشرين فضلا منك ونعمة لا مش في مرضى المسلمين وذيب أحزان المسلمين وطب أسقام المسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في العراق في الشيشان في أفغانستان في كل مكان، اللهم كلهم ولياً ونصيراً وظاهيراً ومعيناً، اللهم تبت على الأرض أقدامهم. وسدد رميتهم إلى نحور أعدائهم ملك البلاد محمدني السادس ووري عدي المولى الحسن رامن أحقاق الحق وإزهاق الباطل وأيد ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف النهي عن منكر رام صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه ماتم أمينين وذريتي وأهل بيته كما صليت على الإبراهيم في العالمين انك حبيل مجيد آمن آمن والحمد لله رب العالمين